أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شياب مبين والأرض مدّناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزلوا إلا بقدر معلوم وأرسلنا في حلواق حفأنزلنا من السماء ما فأنزلنا من السماء ما فأسقيناكم فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين